ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخي رَسُلْهُ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جاء فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلّى ربه للجبل جعله تهكمه وخرّ موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبتُ فَإِن كُنْتَ مُنْتَ إِلَيْكَ أَنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِالرِّسَالَةِ وَبِكَلَامِي فَخُذْ كَتَبْنَا لَهُ فِي الْوَاحِدِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظًا مَوْعِظَةً تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّتِهِ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَخُذُوهُ سأصرف على آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل لِإِشْدِ نَايَ اتَّخَذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلًا غَيْرَ اتَّخَذُوهُ سَبِيلًا غَالِكَ